الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستوفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فوفر للذين تابوا والتبعوا سبيلك فوفر للذين تابوا والتبعوا سبيلك وطهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ سقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مما قتلكم انفسكم لمقت الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا وَأَذَنَا أَمَتْنَسْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَفْنَتَيْنِ فَعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ شَبِيلٍ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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من الشماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي عدّ رجات العرش ينقّر الروح من أمره على من يشاء ينقّر الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُظهر يوم التلاع.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 أن يسيروا في الأرض فياوضوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتا وآثارا في الأرض فأخذهم الله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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالسَّحِيُّنِ سَأَهُمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موشى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفشاد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 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال في العون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا شريط الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هم نبني صبح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّل عنا إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون شوء عمله وفد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم شبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمى سئى فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ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 ادعون من لا بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علمه وأنا أدعوكم إلى العزيز الرفيع.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 وَأَنَّمَا رَدْنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشياه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 فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا نصيبا مننا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 ادعوا ربكم يخصف عنا يوما من العذاب قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَّالٍ إِنَّ لَنَوْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم شوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير القرآن أتاهم إن في خدورهم إن في خدورهم إلا كبرهم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنما سيدخلون جهنما مداخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مضطرا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 كذلك يُفَكُّ الَّذين كَانوا بآيات الله يجحدونَ اللَّهُ الَّذي جَعَلَلَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين فادعوه مخلصين له الدين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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فذئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخشر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 فما أظنا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ صَاعِقَاتٌ مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا وَخَاسِرَهُ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ